هزتني, هزتني, هزتني نسمات الليالي فتراء ببالي طفوا آلام مري أبكتني صرخات الأيام وأنين تناما حول قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى الزهن منير هزتني نسمات الليالي آه أترى آه ببالي خيف آلام مريم, مريم أفكتني صرخات الأيام وأني يا قدسي يا Iász, نفسي Iász, ليلي وهمسي ودعاء Iász, من يدري يا Iász, Iász, Iász, Iász, Iász, Iász, Iász, Iász, فتراء ببالي طيف آلام من مري أبكتني, أبكتني صرخات الأيام وأنين تنا ملقيب وأسى عيناها نصفها مشتكى حزنها وعبكها مسجدها والمسجد سألها عن بقايا رؤاها عين يرنومنا فأجاب للقديم أستني نسمات الليالي فتراها ببالي طفها لا من مريد أبكتني صرخات الأيام وأمين تنام Min a szívem, ya habibat a szívem, időt adgok a Rabbim, halljó asszí, vagyují. Min a ruhám, ya rafiqat a ruhám, időt min فترى ببالي كيف ألا من مري؟ تبكتني أم تصرخات الأيام؟ وأنينا تنام على قيد وأسى آه هزتني من السماء. dispatch Ha ق din